بسم الله الرحمن الرحيم فلن نشرح لك صدرك وربعنا عنك وزرت الذي أنقض ضهرت وربعنا لك بسرت فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلذا بررت فانصر إلى ربك فرر